Sabran ya nafsi Sabran ya nafsi ma'ana Allah Warhamu shami Wayahum shami samakhat an Sabran ya nafsi ya nafsi ma'ana Allah Wa شامي ورياحو الشامي صرخت خا صبرن اتذكر لما ودعتك يوما فكنتي علي من الاشواق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تطولني الذكرى ولا الله يرضى عليك الشوارع و دي اولادي لا تقوي قلبي دكتور لو لذكرا ولا شوى فترجت في زماني كفر يتسلط في الاجواء فحملت سلاحي ورفعت لواءي ومضيت قاتل في العدا في الجننت اشدو